بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من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 وله الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا مُوسَىٰ دَيَا يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَن عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فاعبدني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 قال رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري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 ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا ثنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 وأنزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كل ورع أمعامتهم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإذكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيشحتكم بعذاب وقد قاب من افترا فتنازعوا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 قال امم لَهُ قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم المسيح فلا اقطع عن ايديكم ورجلكم من خلال ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا أينا أشفت عذابا وأبقى قالوا لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أم أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بدنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى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 ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتبا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري وعجلت إليك رب لترقى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أَفَطَالَ عليكم العهد ام امرتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا اوذارا من زينه القوم فقد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 وَإِنَّ لَكَمَوَعِدَةَ لَنْتُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إلَى إلَاهِكَ الَّذِي غَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفَةٌ لَنُحَبِّزْ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَصِفَنَّهُ فِي الْيَمِ نَصْفًا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا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 اَادَمُ إِنَّ هَذَا بَاعْدٌ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوا إِنَّ لَكَ أَن فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا قال يا آدم هل أدرك على شجرة الخرد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى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 ومن أعرَض عن ذكري فإن له معيشة ضّكى ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربى لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك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 ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ذل قل كل كلم متربص فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ومن اهْتَدَى